يوم ما تردق مهلا داخلي شور عشقتها والروح ترجي وعدها صارت حكاية بين عاشق ومعشور بعدها روحي في زايا دن حب الشهاده طوقت خاطري طور لرب الكون تحفظ عهدها بركب جواد الموت وسوقها سور وربها الكفر وحصي عددها ولا من وصلنا واصبح الزر مدقور من بعد برق النار تسمع راعدها ثم انتعا تروح من كان مخنوق يهوى جنان الخلد ويهوى غدها يا ربي يا عالم خفا كل مخلوق يا عالم سر النفوس وجاهدها اجعل دموع ثايل اهداف اجعل دموع ثائرة داخل الموق ترقى من أصدوف اللي يالي سعدها ترقى من أصدوف اللي يالي سعدها